وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نور شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسد في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا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 فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم باموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الْآخِرَةِ ليسوء وجوهكم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 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أَنَّ لهم أَجْرًا كبيرا وأن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 لَتَيْلَيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةً نَّهَارًا مُّبَصِّرَةً وَجَعَلْنَا آيَةً مبصرة فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ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 رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر, أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء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 وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عندك الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهما فَلَا تقل لهما أُفٍّ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 وقوى المسكين وبنى السبيل ولا تبذر إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ المبذرين كانوا الشَّيَاطِينِ الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا وعند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم مأملو من مدحورا أفاصفأكم ربكم بالبنين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 وَإِذَا قرأت الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 فَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مهلكوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ معذبوها عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نرسل بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ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 ك تسجدوا رآءاً فسجدوا إلا إبليس قال أَسْجُدُ لِمَنْ خلقت طينا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ علي لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ نَزْرِيَة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكم فإن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 واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا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 على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون, بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس فيها القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا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 قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن, قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد لهم أولياء من دونه ونحشره القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا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 وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إِلَّا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم إذا لَمْ زَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الإنسان قتورا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 .قال gaan er een hele grote vrijheid om te spreken. En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 وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه, ونزلناه تنزيلا قل آمنوا اولا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم ان الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للاذقان